ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فا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 قَالَا لَمَّا سَمِعَا الْهُدَىٰ يا ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الجن والإنس إن استطعتم أن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلام ربكما تكذبان، يرسلوا عليكم آشواض من نار ونحاس فلا تصران. فبأي آلاء ربكمات كذبان؟ فإذا شقت السماء فكانت وردة كذها. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 رَبكُمَا تكذبان وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبكُمَا تُكَذِّبان مُدْهَمَّتَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبكُمَا تُكَذِّبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جاء